يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتقون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا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 أحذمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين هوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا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 وَلَا يَجرْمَكُم شَلَآانُ قَوْمِ عَى أَلَّ تعدِلوا إِعدِنُوه وَأَقرَبُ للِتَّقَوى وَاتَّقُ الله إِ اللهَّ خَبِرون بِمَا تَعمللون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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَا قَبَلِ إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قلطا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم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 وَ بِم نَ قَضهِمّ فَاقَهُم للَعََّهُم وَجَعَلنَا قُلوبَهُم قاسِيهَ يُحَذّفُونَ الْكَلِمَ عََّا وَضِعِي وَنَسُحًَّا مِ م ذُكِرُوبِه وَلَا تَزَالُواُ تَأطَّلِعُ عَ قائِنَةٍ مِنْهُم إِللاا قَلِيلَ مِنهُم فعفوا عنهم أصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغطاء إلى يوم القيامة وَسَووفَ يُنَبّئُم اللهَّ بِمَا كانَُوا يَصْنَعون يا أَهل الكِتابابِ قَدِجَ أَكُمْ رَسُولونَا يُبَي لَُ كثًا مَِّ كُ تُم تُخفُونَ منِن الكِتابابِ وَيعفُعَ كَث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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الَّذِينَ يَعُودُونَ النَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم الَّنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ي أَهْلَ الكِتاباب قدجَ أَنكُمْ رَنسُولونَا يبَين لَكُمْ على فَتحنت مِن الرُّسُولأَنْ تَقول م جَأَنا مِن بَشيرون وَلا نَذير فَقدِجَ أَكُم بَشون وَنَذير. والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى للقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قومَْمِدخُلُ الْ الأرض المُقَتَسَةَ التي كَتَبَم اللههُ لَكُمْ وَلَا تَرتَدتُ على أَدَبَكُمْ فَتَمْقالَبُ خاسِرين قالوا يَمُسَ إِ فِيهَا قَوْم جَبارينَ وَإِ لَ دَْخُلَهَا حتىَ يَخُررجُ مِنه فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قَالَ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَ أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنَّا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَرُوقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأرض فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 لئن بسعطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإمكاني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 فبعث الله قرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا عيلة أعجزت أن أكون مثل هذا القراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين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 وَنَقَضِي جَاءَتْهُمْ رُسُلُ اللهِ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِي عُمْرِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقادروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا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 وَكَيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ فَمَا يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا يَحْكُمُ بِأَنَّ النَّبِيِّينَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ عَبَدُوا الرَّبَّانِيّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا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 زَنَ الله وَلاَا تَتَّذِع أَهُ أَهُم َّ جَ أَكَ منِنَ الحَقَّ لِكُ جَعَنا منِنْ كُم شعَتَ وَلَ شَ الللَ جَعللَكُم أَُّ تَ حدَ تَ وَلَ يَبَلكُم فيِي مَا آتَكُ فَتَبِقُ الخَيان إلَى اللهَّ مَنجعكُم جًا فَيُونَبِّعكُم بِمَاكُتُم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض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 وَيقولُ الذيينَ آممَنوا أَهَاؤُنا إِ الذيينَ أَقُ سَمُ بالِلههِ جَهْدَ أيمَانم إم لَمكُْ حَبِقتْ عملم فَأَصبحَح خاسِرين. يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَعْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع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 ملن عَنَو الله بضِبَ عَلَ وَجعَلَ مِنهُم القِادةَ وَالْخناز رَوعَابدَ الطَّغوط أولائكَ شَرَّ كََ وَأَضَلُّ عنن سَو السَّبيل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 وَلَتَأْتِينَّهُمْ وَالْعُنُوبُ بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاوِمُ ابْنُ صَوْتٍ ثَانِي يُفْقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ غَيْرَ وَقَنَ بَينَهُم العذاََ تَبَ الطأَ إ يَْمِ القامَ كلُما أَوْ قَدونَ وَِحَربِأطْم فَأَهَ اللههُ يسعونَ في الأْض فَسَادَ واللغُ لا يحبّ مُفسدينين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 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ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 كلُلَّم جَ أَهُم رسُولون بِمَا ل تَأَ فُسُم فَرِ غَنكَذبُوا وَفَر قَي قُتُلُون وَحَصِبُ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةُ فَعَمُ وَصَُّ ثََُّ بَولهَّهُ عَلَيم ثمَُّا عَمُ وَصَمّ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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد انخلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ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 فرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو بِاللَّهِ يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم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 يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُمْ قم هدي ينال الكعبه او كفاه وان تطعم مساكين او كفاه وان تطعم مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وباء امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 ويعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاو والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَاهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَتَمَ اسْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جَعللَ اللهَّهُ مِن بَحينتِ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصلَةِ وَلا حَام وَلَ الذيينَ كَفَروا يَفْتَرون عَ اللله الكَبَ وَكثَ ل يَطِلون وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا مَا وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا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 اي والذين امنوا شاهدة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت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 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقاسمان بالله آ خران يَقومُمَانِ مَ قامامَهُماَا مِنْ الذيينَ ْستَحقّ لَمُ الأوْلَانِ فَيُقوسِمَانِ بالِلَّلَ شَهادَةُنَا أَحَُّمِ شَهَادَةِ مَا وَمعتَبَيْنا إِا إِذََّ مِنَ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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ آذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِجِينَ أَنَ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا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 عِيدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَرَزَقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ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 إ تُعَذبُم فَإَِّهُْ معبادُك وَإِن تَغُفَِّهُم فَإَِّكَ أَنْ تَ الععَزيز حَكِيم قَالَ اللهَّهُ هذاَا يَوْمُ يَ فَع الصَّادِقينَ صدقهم